فَإِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ مَا قَطَعْتُم مِّن لِّينَةٍ أَوْ تَرَكْتُمُوهَا قَائِمَةً عَلَى أُصُولِهَا فَبِإِذْنِ اللَّهِ وَلِيُخْزِيَ الْفَاسِقِينَ وَمَا أَفَاءَ اللَّهُ عَلَى رَسُولِهِ مِنْهُمْ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 واتقوا الله إن الله شديد العقاب للفقراء المهاجرين الذين أخرجوا من ذيارهم وأموالهم يبتغون فضلا من الله ورضوانا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 وَذَالِكَ جَزَاءُ الظَّالِمِينَ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَلْتَنظُرْ نَفْسٌ مَّا قَدَّمَتْ لِغَدٍ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ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 لوأَن زَلنا هذا القُرآنَ على جَ للَّ رأيتَ لأيتَ خاشأَ تَصددًا مِن خَشش فيِي الل لَ أن زَلنَاءه القُرآانَ على جَبل لل الررائيتَ و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 هو الرحمن الرحيم هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس الملك القدوس السلام المؤمن المؤمن